قل هل من شركائكم ما يبدؤ الخلق ثم يعيده قل لله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأنا تفكون قل هل من شركائكم ما يهدي إلى الحق قل لله يهدي للحق